هذه السفقة أوصاة وفي الندى الندى يعني الفضل والعطاء، وفيها أي كاملة مبدي الهدى مظهر الهدى وهو العلم وقد اشهر علينا بقالب عنه ساعة علمه وذكائه مردي العدى مردي أي مهلك. كما قال تعالى وما يغني عنهم مالهم ولا يتردع الى هلا والعجاج جمعه عدو هذه اوصاف الاضافه الى ما سبق تكون تسعه وصاف طيب مجلس فج مجلي اي مذهل والصدا في الاصل هو الوسق الذي يكون على الحفيف لطول مكته او لكونه حول الماء فهذا يجلوه ويزيله يا ويل من فيه اعتدى يا ويل هذه هي النذبة ويل اي هلاك من فيه اعتدى اي من اعتدى في علي بن ابي طالب رضي الله عنه ويريد بذلك الوعيد على من اعتدى في حق علي بن ابي طالب بافراط او تفريط كلهم يا ويلهم فالذين اعتدوا في حقه بالرفاق هم الرافضه والذين اعتدوا في حقه بالتفريط هم الناصبه النواصي لانه هلك في علمنا بالطائف طائفتان طائفه غلط وطائفه فرطت الطائفه التي غلط غلوا فيه حتى جعلوه إلها حتى انهم صرحوا بذلك قال عبد الله بن سبا وشيعته لعلي بن ابي طالب صراحه ومقابله قال له انت الله حقا وهو خبيث يهودي دخل في دين الاسلام ظاهرا يفسده قال شيخ الاسلام رحمه الله كما ظهر بولس في دين النصارى وتنصر ظاهرا من اجل ان يفسد دين النصارى هذا الخبيث عبد الله سبع يهود مات دخل في دين الاسلام على انه مسلم لكن اتى الى علم بن وقال له أنت الله اين الاسلام فامر رضي الله عنه بشده ما جرى امر بالاخدود فحفر ارشد ثم امر بالحطب فجمع في هذه الاخدود ثم امر بعبد الله بن سبه وشيعته ان يلقوا في هذه النار بعد أن اضرم فيها النار فاحبطه ويقال ان عبد الله بن سبع حرق حر وذهب الى مصر وبث دعوته فيها ثم الى العراق ثم الى فارس انتشرت الدعوه هؤلاء اعتدوا في علم النبي طالب بماذا بالافراق وزياده الحد قسم اخر قابلوه لان العاده انه اذا وجد غلو في جانب وجد فيه تطرف اخر من اجل ضد هذا الغلو فيه اناس بالعكس صاروا نواصب نصبوا اعدائه لالي البيت وعلى راسهم علي بن رضي الله وجعلوا يسبونهم ويلعنونهم والعياب بالله هؤلاء أيضا اعتدوا في حق أهل بي فيا ويل الطرفين هؤلاء وهؤلاء وأيهم أشد غررا على الإسلام المفرط والمفرط المفرط أشد غررا على الإسلام لأن المفرط تعدى طوره كثيرا حتى جعل بن ابي طالب إلها وجعل من من اي متاهب الغيب من يعلم الغيب ويدبر الكون حتى كما شاء من أشرفتهم من يقول ان جميع الكون تحت ظفر فلان يدبره شاء تحت الظفر جعله وسخا من اوساخ الاظاف بالصراحه العاديه كل الكون هذا أشد وهذا في الحقيقه يصوغونه باسلوبه عاطفية حتى بأداء شعائرهم التي يترنمون بها من الدعاء على البيت والدعوة لهم تجدهم يترنمون بصوت حزين يشد العاطف أما الذين ينصبون أعداءه لأداء البيت فمن يطيعهم من يطيع من يصد على المنفقات كل الناس ينظرون مما ذهبوا إلى ذلك لكن هؤلاء يخاطبون العاطفة صار ضررهم على الناس أكثر بكثير ولهذا لهذا لو قارنت بين الظوافل والنواصب من حيث العدد لوجدت وجدت أن النواصب لا ينسبون إلى الظوافل فإن قال قائل لماذا أقنب المؤلف رحمه الله في وصف علم ابي طالب دون الثلاثة العولية وهم أفضل منه فالجواب أنه أقنب في ذلك لسببين السبب الأول الرد على النواصف ما هو موقف النواصف السبب يعني ما لقاء فأراد أن يمدحه أو أي سره عليه ما هو أهله ردنا على هؤلاء النواصف ثاني الرد على الروافر الرد على الروافر فأنه قال علي ماذو طالب مع هذه الأرصاف الكريمة والآداب العالمة والشجاعة التامه لا يستحق أن يترقى إلى المكان الذي ربطه إليه هؤلاء الرافض فصار في اقنابه في صار فيه فائدة الفائده الأولى الرد على والثانية الرد على الروافض يعني أننا أيها الروافض نقض بفضل و فيه من الفضل كذا و كذا و كذا لكننا لا نرسله فوق منزلته كما فعلتم انتم فهذا هو السبب في انه رحمه الله اطنب في ذكر علي بن ابي طالب رضي الله عنه ثم قال فحبه كحبهم حتما وجد حبه اي حب علي بن ابي طالب كحبهم اي حب الثلاثه ابي بكر وعمر وأثنان حتما وجد اي وجب حكما اي وجوبا حكما مؤكدا ونشر الله عز وجل على محبته ونشر الله على محبه امامنا وامامه محمد صلى الله عليه وسلم فالمحبه اولا واخرا كلها لمن للرسول ونحن لم نحب هؤلاء الا بمحبة الرسول عليه الصلاه والسلام والا لكانوا من ايد جلاب قريش ولا ولا لهم فضل لكن لمحبه الرسول لهم كنا نحبهم ثم ان محبتنا لرسول ايضا تابعه لمحبه الله لأن المحبه الاولى والاخيره والنهايه والبدايه كلها لله عز وجل خلاف لمن كانوا الان يحبون الرسول اكثر من محبه الله اذا ذكر الرسول عندهم بكره في الدموع واذا ذكر الله فالوجه هو الوجه لا يتغير ولا بكره نسال الله العافيه والسلام سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له هذا الشرف الا لانه رسول الله ولان الله يحبه والا لكان بشرا عاديا لا لا يحب ولا, ولا يكره الا بما فيه من الخير والشر لكننا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لمحبتنا لله الذي ارسله ونحب الخلفاء الراسلين لمحبته للرسول عليه الصلاه والسلام ولمحبتنا للرسول وهم خلفائه حب علي بن ابي طالب كحب الثلاثه السابقه واجب حتما يجب علينا أن نحبه. طيب فإذا قال فائل، المحبة وصف فطري نفسي لا يملكه الإنسان. ولهذا يذكر عن صلى الله عليه وسلم قال هذا قسمي فيما أمرك فلا تلمني فيما لا املك يعني المحبة. المحبة هل يمكن للانسان ان يجعل في قلبه محبه شخص يغره؟ نعم لا لكن يمكن ان تنال المحبه الكسب بان تذكر صفات الكمال في هذا الرجل فاذا ذكرت اوصاف الكمال واعتقدت ثبوتها فيه فان النفوس تميل بلا شك الى الكمال فتحبه ولهذا جاء في الحديث أحب الله لما يرضوكم به من النعم يعني على الاقل اذكر نعم الله عليك فاحبه لذلك لانك لو ان احدا من عليك بمنه هل تحبه تهادوا وهذا شيء مجرد فمعلوم أن الإسان لا يمكن أن يقع في نفسه محبه إلا لسبب لسبب من ظاهر يحمله عن محبة فإذا كان أمثل ذلك فاذكر ما للنبي عليه الصلاة والسلام وما لأخلافها الراشدين وما لغير لغيرهم من عباد الله اذكر ما لهم من الصلاة الحميدة والخصارة الطيبة وحين لا الله قلت عن لا بد ان تفعل. ولهذا احيانا يجمع الإنسان في قلبه بين محبة شخص وفراهته سبحانه بين محبة وفراهته المحبة وفراهة ضدها لا يجسنعه فيقال بل يجسنعه يكون في الإنسان خير ويكون في الشر الإنسان يحب لخيره ويقه الشر. ثم إذا كان موسفا عامل بأقوى الجانبين إن غلب خيره على شره غلباً محبته على كراهته، واغتفر شره بجانبه الخير ولهذا قال بالرجل قولا حكيما صحيحا. قال ويأبى الله العثمة يقول في أول قواعد الخط يأبى الله العثمة لكتاب غير كتابه والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه فنحن إذا نرعنا مال الكرام رضي الله عنهم من الفضاري والسب أحذفناه فيجب علينا أن نحب فلفاء رفع كلهم كما يجب علينا أن نحب فقير استحابة لكن لكل درجات مما عمل ثم قال المؤلف ومن تعدى أو قال فقد كذب تعدى مثل الرافض أو قلع يعني أضغط كالنواص فقد كذب نعم صدق فقد كذب واعتدع لا شك أن من تعدى في حق هؤلاء وتجاوز الحد فقد كذب ومن قال وأضغط فقد كذب إذن الرافض الرافضة, الرافضة مخطئون من الجانبين تعدوا في علم وقلوا في بقيه الخلفاء فجمعوا بين الشرين وبين الفسادين غنم زائد في علم ابي طالب رضي الله عنه تفريط زائد في حق الخلفاء الراشدين الثلاثه حتى ان بعضهم والعياذ بالله يلعن ابا صراحة وعمر ويقول انهما ظالمان وإنهما ممن من يداد عن حوض الرسول يوم القيامه قتلا من الله كيف يجاد رجلان دفنا إلى جنب الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تحصل هذه الفضيلة لاحد سواهما أبدا لم تحصل لأحد سواهما أبدا ولهذا كان رفيقيه في الدنيا ورفيقيه في القبر في البرزق وسيكون لرفيقيه في يوم القيامه فسبح الله عنهما وأرضاهما. مَنْ من تعدى او قلفه القدر ثم قال وباب الافضل لا اخره ابو الوقت انتهى نعم قولهم عليه تكرم الله وجهه نعم قولهم الإمام عاد نعم هل هذه هذه انشاد الراتب هذه انشاد الراتب نحن نقول علي الامام داود وقوله مسموع بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي وسنيس خلفاء الراشدين وعلي منه ونقول ابو بكر امام وعمر امام وعثمان امام بل نقول من دون هؤلاء إمام. الامام الامام احمد محمد الامام الشافع الامام وحنيفه ليست الامامه حاصه علينا بقاله الا اذا كانوا يدعون بها امامه هم يدعونها وهي امامه الرسمه فنحن لا نقر على ذلك لا في عدل ابن طالب ولا في غير الا الرسول صلى الله عليه وسلم اما قولهم كرم الله وجهه فالتكريم ايها ابلغ او اللغات اجل اجل اجل اجل على هذا أهل اجل يقول الله لهم تمنوا عليه فيقول ألم تعطيني ألم تفعل ألم تفعل ويكتروني ما هو عليهم ثم يقول إن لكم علي أن احل عليكم رضواني فلا اسقط بعده وابده فصار الرضوان أعظم من التكريم هؤلاء الذين أرادوا أن يكرموا علينا بي قالب عدلوا عن الأفضل إلى إيش؟ إلى المحض نقول يا اخواني اقول رب لا احد افضل مما يتقى كرم الله وجهه لان التكريم دون الرضا والدليل حديث اهل الجنه مع الله عز وجل انهم يذكرون نعمه عليهم واعطائهم ثم يقول وحلوا عليكم الرضا فياخذ بعده الاذن واضح يا جماعه لكن أهل. لكن الانسان الذي يريد الباطل باذن الله يحرم الفم لما ارادوا الباطل هذا وتخصيص عن الذي طالب بذلك حرم الصح وعدلوا الى المفضول مع وجود مع وجود الافضل فاحنا نقول ان اكمل اكرم شيء العبد عبد الله نعم والسابقون الاولون من المهادنين وانصار واللي يتبعون حسان كرم الله وجهه هذه الايه ولا رضي الله عنه و رضي الله عنه رضوان إن الذين آمنوا عن مستضعفات اولئك هم خير ذريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن متجهين من خارجهم هي ابدا مشبعنا رضي الله عنهم ورضوا ختم بها ذلك لمن يقولون رضاه يقولون انهم, إنهم يصفونه بكرم الله وجه لانه لم يسجد لصنع فنقول اذا كان الامر كذلك فما اكثر الصحابه الذين لم يسجد لصنع كل الذين ولدوا في الاسلام لم يسجدوا وإذا كانت هذه كهربية لا نعلم عنها، سجد الأسلام عمل مفتوح ما أريد ذاتها لكي؟ حمام الأسلام طيب نعم سيئة الظضر مفرج الأوجار ومجل عليك نعم الحقيقة أن شيء من الغلوب خصوصا مفرج الأوجار لكنه يقال بن شاء الله بدرا المؤلف الله ان هذا وصف اضافي بمعنى انه عندما يخاف الناس يكون هو الذي يزيل الخوف عنه لكن بامر الله عز ولا التفريج المطلق الا فان التفريج المطلق لا يكون الا لله عز وجل. أما اما متجسدا فكذلك ايضا يمكن ان نقول في شيء من المطالبه لكنه رحمه الله كما أقول لكم إنما في باقي وسط للسببين الذين يتبعون اولا الرد على والثاني الرد على الناس طيب هل, بقى بقى هل عن الشيخ إنه أن فيه فيه وأن ما أسل ما أدل ما هذا لكن قاعدا يا شيخ كما عرفتم أن الإنسان الذي لا يعرف الحق ولم يدين له لا يكون كافا شيء على هذا هذا الشيء هو ان نحن سمعنا ورأينا من عوامل الغابة سبب <تصفح> على اذا هذه كان هؤلاء يسبون الصحابة على المنافق فالواجب منع طيب اذا طيب إذا لم نستطع يجب ان نبين الحق وان لا نصب من من فيه لأن النواصب لما صابها رئيس من قالوا طابل إذن نصب الذين تعلون فيه فنحن نفع الحق نقول أهل البيت لا شك ان أن المؤمنين منهم الذين يساويهم غيرهم بالإمام هم أعني أهل البيت أحق للمحبة من الاخرين الأقرابة للرسول عليه الصلاة والسلام نكتب بالتبين العوام مشكل العام الان يرى ان عالمهم هو العام وأن من سواه في أهلهم. ولهذا تجد مثلا الرجل يثق بفتوى عالم إذا ما اذا كان هو من اهل لا لكن لا يثق بنفس الفتوى اذا كانت معالم في معالم فهذه مشكله حقيقة مسألة الاوان من اشد ما يكون عنده لان بعضهم قد يكون بلاغ الحق ولو لم ولو لم يكن من بينهم الا أنهم يقولون هؤلاء على السنة وهؤلاء اشياء أي ما أقول هل على السنة أو اليدعى التشيع على النبي حتى حتى الفطرة تقتضي أنه لا وجود في ناقش التشيع مع وجود السنة لأن السنه هي الأصل نعم. إيش أبو إيش أستبطين الحسن والحسين لأن سبط الرجل أولى بناك واستبطين يعني في للرسول صلى الله عليه وسلم علي أقولون... بن الرئيم يقولون أثمان ذنو الرئيم يقول لنا أخذ بنت يا صلى الله عليه وسلم إن شاء الوقت مجري مجري اسماء رحمه الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ال واصحابه اجمعين اذكر دليلا واحدا يدل على ان الصديق رضي الله عنه افضل هذه الامه نوشان قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى على الشمس ولا خير بعد المسلمين والمرسلين على افضل النبي نعم هذا الحديث وان كان فيه نظر هي هي ايضا صحيحه الله عليه الصلاه في هذا كان هذا بعد أيضا صدق لاحد الا منه ان امن من الناس علي امن من الناس وامن الصدق في ماله وصحته ابو بكر طيب عمر رضي الله عنه يلقب بالفاروق فلماذا فرق الله به بين الحق والباطل. وكذلك في خلافك نعم طيب دعا الفاروق ربه فقال اللهم ارزقني الشهاده في سبيلك والموتى في بلد رسولك سلمان هل حصل هذا هل اجيبت دعوه او لا كيف قتل شهيدا في مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم طيب اذا قال قائم كيف يقال قتل شهيدا ألا يمكن ان يكون قتله لعداوه شخصيه ليس الإسلام، عداوه شخصيه نعم عداوه الاسلام رضي وقوتي الله عنه وقوته الله. حقد عليه حقد عليه المجوس ودبروا هذا الشيء المؤلف اكثر من مدح للمجتال صلى الله عليه وسلم فهل مات خطر إذا الرد رب... إيه... على الطائفة كي. من؟ الرافضة والناصب طيب، أما الناصب هو لان لأن الناصب كلما ذكرت وصفتها مت لعلمين الطالب فكأن ما رأيته في قبلة وأما الرافض فوجه أن يقال إنه مع كونه موصوفا بهذا الإسباب لا يستحق أن يرقى فوق منذلته كما فعل هؤلاء الضاطئين طيب البطين الأنزع ما معناه؟ ممتلئ؟ كل يوم أنت لبقى في خياس هل أنت بطين لها؟ طيب قول كبير البطين ما في معنى طيب وهو الأنزع <تصفيق> على جبهته <الجهد> هذه نعم <تصفيق> شعر رأسي من حسب شعر مقدم راسه هذا هو الأنزع خلافا لما قاله الأخ ياس الشعر هذا اللي على ناسية يكون راح ذهب هذا سنه انسا وضد يا حبيبي بدي لا حدا على من حسن الله نعم لا هو الأفرو صحيح نعم والنز نزع الشعراس ممدوح عند العرب يقول الشاعر لزوجته فلا تنفئ إن فرق ابدعه بيننا أغمى القفا والوجه ليس بأنزع هنا طيب في قرن مفرج الأوجال شيء منها أن نرى الأخ يعني على الأفلاق والله زين وهل يوصف البشر بالتكريج ليس على الأفلاق لقوله صلى الله عليه وسلم من فرج عن الدنيا الى اخره طيب فيه ايضا جنه فيها نظر لكنها امس غير هذه الكلمه نعم كيف ذلك لسال أكلاب صحيح يعني يجب أن يكون صباباً يجلوب ولكن صباباً نصب هل حب علينا القالب واجب واجب واجب وشتري نعم ان عند الدليل على وجود حدث اولا ما هو على وجود الصحابه لان نحن احببناهم فإن لنا ولي أخواني ولا تجهر وجه ذلك أنهم سأل الله ان يخلوا من هذا الغلم في الغروب وهذا يعصبه وجود المحبة طيب ولا أحد تجير من أحب في الله وأبعض في الله ووألة في الله وعادة في الله فإنما تنروا ولا تظهر بذلك وقول ذاك والذي نصيب به لا يذوق احد محلاوز الإيمان حتى يحب المرض يعني ذكر ثلاث أشياء منها ان يحب المرض لا يحبه إلا لله ماذا أرى أن الله حبه كحب حتى من من لكن ماذا اراد بقول حبه كحب الرد على يشرك فقط على قوافر والنوافذ ان يحب علينا بابي طالب الصحابة الصحابه دون الغلو ولهذا قال ومن تعدى او قلى من تعدى كالرافضه او قلى كالناصب فقد شرد ثم قال المؤلمين وهو اتعذى سنوه قال وبعد فالأفضل باقي العشرة باعد أي باعد الخلفاء الأربع فالأفضل باقي العشرة وهم ستة باقي باقي العشرة إذا أخذنا أربع خلفاء فالباقي كم ستة هؤلاء العشرة هم المبشرون بالجنة اطلق عليهم هذا اللقب. لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرهم في نسخ واحد في حديث واحد فقال ابو بكر الجنه وعمر الجنه وعثمان الجنه وعلي الجنه وسعيد بن زيد الجنه وهم قد جمعوا في بيت وهو قو سعيد وساعد وابن عوق وطلحه وعامر فهر والزبير الممدح خذوا الصفه الاربعه وهؤلاء سته في البيت سعيد و سعد و ابن عوف و طلحه وعامر فهري و ابو و الزبير الممدح هؤلاء سته مع الاربعه جميع العشر عدهم النبي عليه الصلاه والسلام في نسق واحد في حديث واحد قال هؤلاء جميع سعيد بن زيد بن نفيل وسعد بن وقاص و عبد الرحمن بن عوف وطال حدنا وبيت الله وعامل ابن جراح ابو عبيده والزبير ابن الله هؤلاء الستة مع الاربعه كلهم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة اخبر انهم بالجنة وهذا بشر لهم ويجب علينا ان نقول ان هؤلاء اخبروا الصحابه لان النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في نسق واحد في حديث واحد وهل اقتصر او هل اقتصر شهاده الرسول صلى الله عليه وسلم على بأحد من الجنة على هؤلاء لا شهد لأناس كثير كثيرين غير هؤلاء عكاش بن حصن شهد له بأنه يدخل الجنه بلا حساب ولا عذاب لأنه لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام عندنا من أمكه سبعين ألف يدخلها جنة بلا حساب ولا عذاب قام الكاشف فقال ادعو الله ان يجعلنا منهم قال انت لكم وثابت من قيس شمال رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام انه يختر شهيدا ويحيا سعيدا ويختر شهيدا ويختر جميل وكذلك المرأة التي تسرى فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ان شئت داوت الله لك وإن شئت صبرت ولد الجنة فغير قصدك واتتبع هذا إذا تتبعه الإنسان يتبين له أناس كثيرون ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والشهادة بالجنة نوعان شهادة بوصف وشهادة بشخص فأما الشهادة بالوصف فان نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة على سبيل العموم واما الشهاده بالشخص فان نشهد لشخص بعينه بانه من الجنه وكلاهما او وكلاهما هما اي شهادتين اي شهادتان قد دل عليها التوسل فمثلا بين الله تعالى في القران ان جنه عبد المتقين فنشهد لكل متقين انه في الجنه لكن هل نشهد لفلان انه في الجنه إذا عينه تقيا لا لا احتمال ان يرجع عليه في اخر عمره اشياء تصرفه عن تقوى فلا نشهد الجنة الا بالتعيين الا من عينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نشهد الوسط الا لمن شهد له الله ورسوله والشهاده بالوصف لا تجوز الشهاده بالعين كما نقول كل مؤمن فإنه في الجنة كل يتقي في الجنة لكن هل نشهد أن فلان المعين في الجنة؟ لا كذلك أيضا في الشهادة كل من قتل في سبيل الله هو شهيد لكن لو رأينا رجلا مسلما قتل في المعركة هل نقول انه شهيد؟ لا لأنه قلنا انه شهيد لازم من ذلك أن نشهد له في الجنة وهذا لا ذلك وقال الشخص رحمه الله من من في الأمة أو تابع أن تجمع على الثناء عليه فاننا مشهد له بالجنة واستدل لذلك بقوله تعالى وفذلك جعلناكم أمة وصبا لتكونوا شهداء عن الناس فإنه قد مرت جنازة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شررا فقال وجبت فقال يا رسول الله ما وجبت قال مرة جنادة أولى فأثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت أي وجبت له جنة والثاني أثنيتم عليها شطر, عليها شطر فقلت وجبت أي وجبت له النار أنتم سهداء الله في أرض وعلى رأي شخص رحمه الله يجوز أن نشهد لإنهان أحمد بأنه من اهل الجنه اتفاق الناس أو ذلتهم عليه وكذلك بقية الأمة وأمة الأسفاع لانهم ممن اتفق الناس او دلهم على الثناء عليه ثم قال بعض الاقرب باقي العشره فاهل بدر بعد العشره اهل بدر والعشره من اهل بدر يعني لا يمكن ان يكون لسان وصفان اهل بدر هم الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وكانت غزو بدر في السنه الثاني من الهجره في رمضان وكان سببها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع في عيد بقريس جاءت من الشام في مكة ولا بد أن تنقض بالمدينة أو حولها فندب أصحابه إلى الفهود لهذه العيد لأخير فانتب منهم ثلاثمائة ودضعة عشر رجلا فقط على سبعين بعيرا وفرسين ثلاثمائة واربعه عشر رجل على سبعين بريره اذا لا بد من تعاقب وفرسين فقط وكانوا لا يريدون مصر ولا فكروا ان يكون هناك قصر انما اراد إيش إيه قريش نعال سفيان وهي عين كبيره يعني الابل المحمله في الطعام و غير غيرها ولهذا كان معها ابو سفيان من كبراء قريش فلولا انها ايه كبيره لم نكن معها هذا هذا الزعيم فاذا قال قائل كيف يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم ان يخرج ليأخذ اموالهم نقول اذا اخذ اموالهم فليست بشيء في بالنسبه لاخراج الرسول واصحابه من ديارهم هؤلاء اخرجوا الرسول من ديارهم واموالهم والرسول أراد أن ياخذ أموالهم فقط وهي من الأنفال التي نفله الله عز وجل كل الأنفال الله والرسول لما سمع سفيان بالخبر وأن الرسول خرجه اصحاب إليه وكان رجلا ذكيا عدل عن الطريق إلى السنة البحر وأرسل إلى أهل مكة يستسرقه لا للقتال ولكن لانقاذ العير فقط وظن انهم سيصلون فلان وفلان من عامه الناس لانقاذ العير ويرجو ولكن قريش اخذتهم الحميه وقالوا كيف محمد يتعرف لعيرنا في قياده زعيم من لا لابد ان نخرج نقضي عليه المنتشار فيما بينهم وفي النهايه أجمعوا على ان يحردوا إلى رسول عليه الصلاة والسلام لكبراء خرجوا بطرا وإذ؟ ورئاء الناس بحدهم وحبيبهم وخيلهم ورجلهم وزعمائهم ومن دونهم فجاءوا إلى رسول عليه الصلاة والسلام فلما كانوا في أثناء الطريق تشاوروا في مبينه هل نمضي أو نرجع فكان ابو جهل يلمزه في هذا يعني كيف سكوب الرجوع في القرش والله لا نرجع حتى نقوم بدرا ونقيم فيها ثلاثا ننحر جذور ونسق الخمور وتعزف علينا القيام وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهبوننا ابدا شبه فخر خطا ولكن الحمد لله لم تنحر ولكن نحر هو اللانحر قدموا بدرا وتلاقى السفانه وتراء الجمعان وحصل ما حصل وبني للنبي صلى الله عليه وسلم عريش يدخل فيه يدعو الله سبحانه وتعالى بالنصر لأنه إذا, إذا استنفذنا قوتنا المادية الفستية لم يدق لنا إلا إيش إلا الدعاء الدعاء مع القوة المادية الفستية وعدم استعمالها هذا خطا لكن الدعاء عند العجز هذا واجب وإن جمعت بينهما فخير لكن قام يقول الله عز وجل فماذا كان الامر قال الله تعالى اذ وإذن رب الملائكة أني معكم فثبت الذين امنوا سألقي في قلوب الذين تضروا فاضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بني فنفرت الملائكة ونزلت تقاس تثبت المؤمنين وتلقي في قلوب الكفار الرعب فهرب وقسل منهم سبعون رتلا وأصل سبعون رجلا وكان من من قتل هذا الزعيم الذي يقول إننا لن نرجع حتى نقوم بدرا وآخر قال وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهدوننا ابدا لكن العرب سمعت فيه ها. فنزلت مرتبة من عند العرب سمعنا يعني. عقيد الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان المفاضله بين الصحابه وقد سبق لنا ان الخلفاء الاربعه هم افضل الصحابه وان افضلهم ابو بكر رضي الله عنه وان ترتيبهم في الافضليه كترتيبهم في الخلاف الا ان نعلم السنه اختلفوا في امر عثمان وعلي فبعضهم رتب فضلهما على الخلافه وبعضهم قدم علي من أبي طالب رضي الله عنه وبعضهم ذكر عثمان ثم سكت وبعضهم توقف وأن لذي تقر عليه أمر أهل السنه والجماعة تقديم عثمان على علي رضي الله عنه وهذا هو الذي ندين الله به ومع ذلك فإننا نحب علي من أبي طالب من وجه آخر ونقدمه من أجل آخر وهو قرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن الفضل في خصيصة واحدة لا يعني الفضل المطلق نعم بعد الأربعة الأفضل العشرة المبشرون بالجنة والمبشرون بالجنة أكثر من عشرة لكن هؤلاء عشرة ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نسق واحد بعد هؤلاء أهل بدر وسبق بفر قصة بدر وسببها ونتيجتها نتيجتها النتيجة العظيمة حتى سمى الله تعالى يومها يوم الخطان قال ثم أهل الشجرة بعد أهل بدر أهل الشجرة أهل الشجرة, أهل الشجرة قال هنا للعهد الذهني أي الشجرة التي بايع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في نحو القادة ومعه نحن 1400 عشان. خرج قاصدا البيت للعمرة ومعه البدن أبساقها عليه الصلاة والسلام تعظيما لله عز وجل ولبيت الحرام فلما وصل إلى الحديبية وهي مكان بعضها من الحلو وبعضها من الحرم صدهم مشتفون وقال لا يمكن تدخل علينا مكة نأخذ ضغطة لا يمكن. وهذا من ثمية الجاهليه لأن قريشا لا تمنع أي واحد من الحج أو من العمر بل ترحب به لانه يمفيده اقتصاديا لكن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو اولى الناس بالبيت هو من معه هو الذي يصلى اذن حميه علم لحميه جهل حميه جهل فمنعوه وجرت بينهما بينه وبينهم مراسلات عرفتموها مرت علينا قريبا في البخاري فبايع النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه تحت هذه الشجره على أن لا يفروا ابدا و اراسل صلى الله عليه وسلم انناء قريش و يدخل مكه انوه لكن لا عز وجل له الحكم في ذلك لن يحصل هذا فبايع الرسول اصحابه الا لا يهرب لانه اشير ان عثمان بن عفار رضي الله عنه وهو السفير بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش حين بعثه الى مكه انه قتل فقال لا ان كان كذلك لا انازلنا أن يقتلوا رسول، لأن قتل الرسول ممنوع في كل قانون الرسول اللي يكون بين المتحاربين لا يمكن أن يقتل حتى في الجاهلية ممنوع فقال إن كان قتلوه لأناجلنهم فبايع أصحابه وكان عليه الصلاة والسلام يبايعهم على أن لا يفروا وقد قال الله في هذه البيعة المباركة ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فصرح ان مبايعتهم للرسول مبايعه لله وان الرسول نائب عن الله في ذلك يد الله وهي يد الرسول فوق ايديهم لكن لما كانت يد امور السدع مر يدع رسوله كانت كيدهم على احد القولين في الايه فالرسول صلى الله عليه وسلم بايع وقد قال الله في هذه البيت: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون فتحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السفينة عليهم وأثاب عن فتح قريب وفتح القريب هو الصلف الذي جرى بين رسول صلى الله عليه وسلم وبين و قد يقول إنسان كيف كان فتحا مع ان ظاهره أنه هضم للمسلمين قلنا كان فتحا لأن الناس بدأوا يأتي بعضهم إلى بعض من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى المكة لأجل الأهد فكان فتحا مبين والشيء الذي خشي عليه أن يكون ضغطا على المسلمين ساول الله في, في قصة من أبي بصير <تصفيق> رضي الله عنه من خرج إليه أبي مكة. لما جاء ابو بصير الى المدينه هاربا من مكه الحقوا به رجلين تاخر ولكن قالوا رجل اخليه يمشي الحقوا به رجلين يطلبان لما وصل الى الرسول عليه الصلاه والسلام وإذا الرجلان قد وصلا إلى خالف فقال يا محمد العهد ان من جاء منك ان من جاء منا اليك فرض علي نعم فلما شعر نعم فلما رده إليهم خرجوا من المدينة وجلسوا يتعدون الثلاثه أبو بصير ورجل قرش وكان أبو بصير قويا فقال لأحدهم اعطني سيفة إنه سيف جيد لمدح. قال نمدح هذا السيف قال نعم انه جيد وكم قرات به من من راس ما بعت فاعطاه سيف فسله ابو بصير وجب به رقبته اخوه الثاني هرب الى المدينه هذا ولحقه ابو بصير فجاء الى رسول مذعورا وقال ان صاحبي قتل إن صاحبي قتل يعني وانا اخاف على نفسي فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ويل أمه يعني أبا رسير مسأر حرب لو يجد من ينصره فعرف ان الرسول سوف ها سوف لن ينصره ويستلمه مرة ثانية فخرج من المدينة وجلس الصراط لعير قعيش قعد الصراط له كلما جاءت عير هجم عليها وأخذ منها ما شاء الله فعلم بعض الصحابه الذين يتمكى بخبره فخرجوا إليه فكانوا عصابه فأخاكوا استبيه وأرسل قريش الى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يعني معناه كلاما معناه فكنا منه نحن ألغينا العهد اللي بنا وضينا في هذا فرجع أبو وصيبا معه إلى المدينة واستتب الأمن ولله الحمد و. أما العهد الذي كانت مدته 10 سنين فان قريشا نقضته حيث اعانت حلفاءها على خلفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحينئذ انتقض العهد فلم من بينهم وبين رسول اهل فغزا وبهذا صار هذا هذا الصلح صار فتحا مبين لا يسو منكم من امن فقبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بادئ وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والمراد فتح هنا فتح سلحف اليهم طيب ها هؤلاء أهل الشجره هذه الشجره فقيه في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وباء الى عهد ابي بكر وهي باقيه فلما كان عمر سمع ان قوما يترددون اليها الى هذه الشجرة فحمايه لحم التوحيد امر رضي الله عنه تقطعها ارايتم لو بقيت لكانت ذات انوار او اشهر لكان يعبدها الناس لان الناس الان اكثرهم همج لكن من بركات عمر بن الخطاب على هذه الامه انقطع ذاتها الشجره قطعها واخفى موضعها حتى ابقيت الله ولم يعرف مكانها حتى الان طيب يقول المؤلف ثم أهل الشجره وقيل اهل احد يعني بعد اهل بدر اهل احد المقدمة يعني قال بعض العلماء ان اهل احد مقدمون على اهل بيعه الروايه ومن المعلوم ان من الصحابه من كان من اهل بدر ومن العشر ومن اهل بيعه الرضوان ومن اهل احد يعني بعض الصحابه اجتمعت لهم الاوصاف الارض وغيرهم لا اذا قلنا ان اهل احد مقدمون على اهل بيعه الرضوان ايهم اكثر اهل بيعه الرضوان لان اهل بيعه الرضوان ألف واربعمائه واهل احد نحو سبعمائة نفر لكن اصابهم من البلاء والتمحيص والقتل ما لم يكن في غزوه في في بيعه الرضوان لهذا رجع بعض العلماء اهل احد على اهل بيعه الرضوان ولكن الذي يظهر القول الاول ان اهل بيعه الرضوان افضل لان اهل بيعه الرضوان استحقوا الرضا لقد رضي الله عن المؤمنين أما أهل احد فاستحقوا العفو وفرق بين هذا و هذا قال الله تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنهم والله فضل عن المؤمنين ففرق بين من استحق وصف العفو ومن استحق وصف الرضوان ايهما أكمل؟ الثاني أكمل فالصحيح أن أهل بيعة الرضوان أفضل من أهل أحد مع انه ربما يقن اهل احد قد شملتهم بيعه الرضوان اما اهل احد فالقصه فيها معروفه الغزوه سببها ان قريشا لما هزموا تلك الهزيمه النكراء في بدر ورجعوا الى بلدهم تشاوروا فيما بينه وقالوا محمد سأصل شفتنا وقتل خيارنا وسادتنا فنخرج إليه حتى نأتيه في المدينة ونقضي عليه فجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه يريدون القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشار النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه هل يخرج او لا يخرج فالذين لم يشهدوا بدرا. قالوا له اخرى ماذا يريدون يريدون الشهاده على حق والذين حضروا بدرا قالوا يا رسول الله نبقى في المدينه فاذا جاءون يعني قضينا عليهم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رجح راي الذين قالوا اخرج فخرج دخل بيته من اجل ان يتاهب للحرب ويلبس لامة الحرب والدرع وغير ذلك فكانهم تشاوروا فيما بينهم قالوا لعلنا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفروض لأنه كان يميل أول إلى أنهم لا يأخذوا فلما خرج عليهم وقد لامة لبس لامه الحرب على رأسه واستعد للحرب قالوا يا رسول الله يعني لو تركناها وبقينا على الرأي الأول أن نبقى في المدينة فإذا جاءنا يعني قاتلناه فقال ما كان لنبي لبس ما كان ينبغي لنبي لبس ألامة الحرب حتى يقضي الله بينه وبين يعني عدوه فخرج ومعه ألف نفر سبعمائة مؤمنون قلص بص وثلاثمائة منافقين وكان المنافقون لا يريدون الغزو يقول ابقوا هاهم ولما كان في اثناء الطريق قال عبد الله بن أبي راس المنافقين محمد يطيع يعني صغار السن ويعصينا لا يمكن ان نقاتل فرجع بثلث الجيش ثلث الجيش اخواني ليس الامر هيا في كسر قلوب الجيش لولا ان الله تعالى اعان المسلمين بالإيمان لان خذلوا اذا رجع من الجيش ثلثه هل يبقى على عزيمته الاولى ابدا ولهذا حرم الفرار من الزحف ولو واحدا من الناس يفر لانه يكون سببا لضعف النفوس ووهن القلوب والهديد لكن هؤلاء صنّوا حتى كان في الغزوة وكان في أول النهار النصر للمؤمنين إلا أن الله بحكمته أراد ثلاثه ده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خمسين راميا وأمر عليهم عبد الله بن جبيد جعلهم على فغرهم في الجبل وقال لا تبرحوا مكانكم أبدا سواء لنا أو عليهم فلما انكشف المشركون وانهزموا وصار المسلمون يجمعون الغنائم قال الرماس بعضهم لبعض انكشف المسلمون وولوا الأجبار فانزلوا انزلوا خضوا من الغنائم اجمعوها كما اجمعوا الناس فذكرهم أميرهم الله من جبيل بقول النبي عليه الصلاة والسلام ولكن منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخر نزل إلا نفرا قليلا لا يغنون شيئا وإذا كسان قريش النبيين الشجعان فأول مكان خالي فكروا على المسلمين من خلب الجبعي ومنهم خالد بن وري وعثمان بن ابي وهما فرسان من فرسان المسلمين والحمد لله فاخترق مشفقون للمسلمين من ورائهم وحصل ما حصل من الاذى والضرر والقتل واصاب المسلمين محنه عظيمه لا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على الزهر ولا عمر ولا غيره حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه اسد الله واسد رسوله يمثل به بعد ان قتل، حتى قيل ان هند بنت اخذت من كبده فرت بطنه واخذت كبده وجعلت تاكلها لكن عجزت أن تبداها باذن الله عز وجل والرسول عليه الصلاه والسلام شج وجهه, وجهه وجعل الدم يسيل على وجهه وكسرت رباعيته وحصل له من التعب والمشقة ما لا يصل عليه الا امثاله عليه الصلاه والسلام وقتل منهم سبعون نفرا وأصابهم غم منذ ولكن الله عز وجل سلاهم بايات كثيره في سوره ال عمران نصفها وأكثر كلها عن هذه الغزوه وكان كانت النتيجه ان قتل منهم سبعون نفرا وقال الله تبارك وتعالى اولما اصابتكم مصيبه قد اثرت مثلها قلتم انها كيف هذه المسجد قال الله تعالى قلوا هو من عند انفسكم انتم السبب ان الله على كل شيء قدير هو قادر عز وجل على ان يكشف المشركين ولا ينالكم سوء لكن أنف من ذلك قلوا من عند أنفسكم انتبووا يا أخواني يقول هذا لمن لجند معهم رسول الله عليه صلى والسلام. هو من عند أنفسكم وما هي المعصر التي فعله ما سيصير فما ظنكم بين الآن نعم هل عند أنفسنا شيء ينعنا من النصر ها أقول ليس عندنا شيء يوجب لنا النصر كثير من حكام المسلمين لا يرضون أن يحكموا بكتاب الله وسلم رسوله وكثير من حكام المسلمين يلاحقون المؤمنين بالله ورسوله وما ناقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وكثير من أسواق المسلمين تسرب فيها الكمور وتعاقروا في النساء وكثير من بلاد المسلمين من, من حكام المسلمين لهم موالاة ظاهره مع اعداء الله فهل هل يمكن ان يكون نص بها لهؤلاء ابدا قد يكون هؤلاء حقا بالخذلان من الكفار كل نصر لان الكفار كفار لكن هؤلاء ينتمون إلى الاسلام وهم لا يؤمنون بالاسلام حقيقه ولذلك نبذوا كتاب الله وراء ظهور إلا من شاء الله فأقول إننا, إننا ما أصبنا بهذه المصائب التي نحن عليها اليوم إلا بسبب الذنوب وذكرت لكم سابقا أن لذلك سببين الأول الذنوب والثاني الامتحان لنصبر أو لا نصبر لان قلت لكم من الآن والحمد لله فيه نهضة شبابية إسلامية فيمتحن هؤلاء هل يصدرون أو لا يصدرون قال الله تعالى أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس والضراء زلوا حتى يقول الرسول يعني معهم رسوله حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله والذين آمنوا معه متى نصر الله قال الله تعالى الا ان نصر الله قريب فالحاق هذه احد غزوه احد حصل فيها من البلاء والتمحيص ما لم يحصل في غيرها ولهذا قال بعض العلماء انها افضل من غزوه الحديبيه ولكن الصحيح ان غزوه الحديبيه أن الذين ان اهل الحديبيه افضل من اهل بدر وذلك لان الله تعالى احل عليهم رضوانه وأما هؤلاء فقال ولقد ولقد عفاهم ها كثير اهل اخر نعم انا قلت اهل بدر لا الصواب اهل أخر وقيل اهل اخر المقدمه المقدمه والاول اولى هنا تسقط الهمزة همزة القبر مراعاة للوزن والأول وغلاء للنصوص المحكمة يعني من ادله أدلة النصوص المحكمة يعني واضحة البير لأن المحكم يقارب إزاء المتشابه ومنه قوله تعالى منه آيات المحتمات واخر متشابهات ويقال بايذاء المنسوخ فيقال هذا محكم وهذا منسوخ واصل الاحكام هو الافقاد ثم قالوا عائشه او منذ نعم نعم ايش نعم نعم نعم صح يقول قوله تعالى أحبذ أن يعملوا ما شئتوا فقد غفر لكم هذا مشكل لان ظاهر العموم اعملوا ما شئتم يشمل الكفر والجواب عن هذا في احد وشيء الاول ان يقال إنه لا يمكن ان يشاء الكفر لما حل في قلوبهم من الايمان الراسخ الذي لا يمكن ان يدخل من خلال الكفر فيكون في هذا بشاره لهم انهم لن يكفروه ويبقى ما عدا ما بين الكفر يكفر بهذا الراس اصبح رفيقا فيمكن هذا او لا اذا معنى ان قوله ما شئتم لا يكفر الكفر لانه لا يمكن ان يشاؤوا. الكفر بسبب ما قدموه من هذا الحسن العظيم ويكون بهذا الله لهم لانهم ثانيا انه على فرض كفرهم سوف ييسرون التوبه حتى يوقفوا قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قصره فيقول في هذا بشر إما بأنهم بانهم لن يكفروا او بانهم لو كذب انهم كفروا فإنهم سوف يعودون الى الاسلام ويغفر لهم ما قصره ومن تتبع احوالهم لم يجد احدا منهم مرتبعا كل الذين في غزو البلد لم نتمنعهم فيكون المعنى الاول ايش اقرب واخر أنهم لم يشاءوا الكفر ايش؟ ها؟ ايش؟ هنا نعم فرق بلجونة ففر مغفور أو زنا أو غير نعم أقول لو فرق وقع منهم ذلك فهو مغفور لكن من يقول الآن لو قلت لي مسألة واحدة وقعت معصية من أهل بدر بدون تأويل ما تستطيع والفرض الذهني لا يعني الان رواقه قد يفرض الذهن اشياء كثيرة ربما يفرض الذهن يقول يمكن يغرق انت بسوي حاشا من لا طيب انت الان هل عندك دليل واحد من احد بدر زنا او سرق او شرب الخمر اما متاول ولهذا انا استثنيت وتزنب احد منه معصيه جهارا يارب يعلمها معصيه التي تاويك المهم هل الان تستطيع ان تفتح لواحد من البدر من زنا ما تستطيع وانا قلت لك لو فرضنا انه من زنا وشرب وشرب الخمر فهذه المعاصي دون القفر فتكون مكبره بهذه الحسنه العظيمه هي ما يشتريه لمسه في القفر ومثلا الكفر اخبرته بان هذه البصره انهم لن يشاءوا الكفر لانه قال يعملوا ما شئت وهم لن يعملوا وكيف يتصور انسان ان هذه لغزه العظيمه التي تتحرى بها على المسلمين ثم يكفر هذا بعيد لكن هو دليل على انهم لن يفرز يشاءوا الكفر ثم لو فرض انهم كفروا فرضا فهميا ما هو قيد لو فرق بينهم يا ادم انا قلت لك ولغيرك اذا كنت مستمر للجواب لا احد يرفعي تشوفون علي و... ولا في هذا وانتم ايضا تنشغلون على الجواب الذي ربما يكون ابيد لكم من جوابكم على مسالتكم اقول اذا كان انه عامل معصر مثلا وليكن الكفر فهذا بانهم سوف يرجعون الى الاسلام ويؤخذهم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 إيش؟ أيه. نعم لكن هزيمة أعقبها دمرات مجنية أعقبت دمرات مجنية نعم الشيخ بماذا فضلنا بقية العشر على أهل بقى. نعم ما هو الشيخ الذي فضلنا بقية على أهل بقى. البد؟ دخول أن الجنة لا ما معصبة الذنوب وفي في بدر نعم في نعم أولا نقول أنا اوكلك الآن تتبع هؤلاء العشرة. هل تخلف منهم أحد من عن بدر دعم. نعم نعم أنا أقول تتبع فإذا وجدت أحد تخلف وهو حي باقي. نعم فحينه يلد هذا الاشكال ولكنه في الواقع يمكن أن يجاب عنه نعم الحبيب محبوظ أهل الحبيب أهل الحبيب أهل الحبيب أما على سبيل الفرديه اي كل واحد يقول هذا في الجنه فهذا لا أهل يقال الذين بايعوا تحت الشجره كلهم رضي الله عنه على سبيل العموم <تصفيق> لا يستطيع للواحد منهم لا واردي الشيء يعني استشفى نعم اكو هنا شركه نعم هذا اللي قلنا هذا قلناه ما خالف اذا كان هذه بشر لهم بانهم اجى بظروف هذه ما معنى ما استتبن لا يعني نعم اش ورد الذي عليهم عين مش عليه, كفع عليه في اسوازوا اينه تاج اباعه استشار الى الله انه نذر في مكانه واستشار اصحابه اليه فخرجوا ولم يجدوا ولهذا قال الله تعالى الذين استجابوا لله ورسولهم بجأت ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم متى أرجم العظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فخشوهم فجروا الإيمانا وقالوا حسن الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وقضهم لما يمسس نسوء واتبعوا رضا الله والله لفرنا عظيم منه نمرأة قارتهم يذيروا قريسا ولكن لم يجدوا قريسا صار ما أو ليس هذا قولنا ناسي بسانية لأن حتى غيرها البدر فالصغائر تقع مكفرة بفعل الحسنات الصغائر تقع مكفرة بفعل الحسنات مش عندي انا انت نعم تقديش كم يخذ كم يلوك عليه؟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 لو فعله أحد من ذاتنا إلى لكن لك له لأن حافظ إذن كذلك أمتعه ما أستبدأ عن الإسلام نعم كيف تهابت ما قصروا وراتنا قصروا إن على اهلك هو صرح في هذا نعم ها؟ لا تقرأ الله من ايش؟ لا يصفر لهم الصرف ولا عذ يعني صرفا يعني معناها ان يستغفر عنه الذنوب بدون مقابل ولا اجران بمقابل و... طيب في في ثاني استطرينيه طيب من صاحب نفس فريمه كل واحد له درس عشان ما بسم بالله يا والصلاة في ان قَدْ تسر في مقاره وعاين الاكرار والاناره وجهد الله حتى جانا من هدا وَقَدْ قد ثمن ابيانا و فلا شهر في كل انجيل ان قبره مرسي مرسي في و وفي وفي قد رفع ان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وعلانه وأصحابه ومن تبع عمد الإسلام إلى يوم الدين هذا الفصل الذي يحدث فيه هو في الصحابة رضي الله عنهم وبيان فضلهم على الأمة الإسلامية ولهذا قال المؤلف وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة الصحابة هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صفته تحصل بالاجتماع به على الإيمان ولو لحظة واحدة ولهذا قالوا الصحابي من اجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هذا هو الصحابه أما غير الرسول فلا يكون الإنسان صاحبا إلا بعد طول مدة لكن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن, أن صاحبه من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك هذا هو الصحابه حتى لو فرضنا أنه وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به وانصره إلى إبلي وغنمه فإنه اعتبر من اسم الصحابة ولكن الصحابة درجات درجات مختلفة على حسب ما سبق في هذا الفصل وقوله في الفضل والمعروف الفضل والحسان والمعروف والأدل هنا طيب آه. الفضل والاحسان والمعروف والعدل والاصابه يعني اصابه الحق فاقرب الناس الى الصواب هم الصحابه لا شك في هذا وقد اختلف العلماء هل قول الصحابه حجه او لا بمعنى انه هل يجوز ان نعتمد في ديننا على قول الصحابه أو نقول لا نعتمد على قول أحد إلا على قول الله ورسوله فمن العلم من قال لا نعتمد إلا على قول الله ورسوله وأما ما سوى ذلك فهو مجتهد يخطي ويصيب ولا نلزم بقوله ومن العلم من قال بل ان قول الصحابه حجه بشرط ان لا يخالف نصا وان لا يخالف غيره فان خالف النص فهو مردود سواء كان نص القرآن او سنه وان خالف غيره طلب الترجيح فنرجح من كان قوله الى الصواب اقرب ومن العلماء من زاد شرطا ثالثا وهو ان يكون معروفا بالفقه والعلم ليخرج بذلك الصحابي الذي لم يجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا وهذا شرط لا بد منه فشروط قول غير الصحابي وكونه حجه ثلاثه ان يكون مشكورا بالعلم والثاني ان لا يخالف النص والثالث ان لا يخالف صحابيا اخر لانهم هم اقرب الى الصواب ولهذا قال والاصابه يعني انهم اقرب الى الصواب ولا شك ان من نص النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع قومه فقوله تجع إذا لم يخالف النص مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وقوله صلى الله عليه وسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن في قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما الرشد ثم ان المؤلف رحمه الله ذكر من فضائلهم وندع الكلام على بيت الأول أخيرا إن شاء الله قال لأنهم قد شاهدوا المختار لأنهم هذا تعليم في وليس في كالصحابه لانهم لأنهم قد شاهدوا المختار هذا تعليم وليس في الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذه الخيرية شاملة لخيرية العلم وخيرية العبادة وخيرية الأخلاق وقول شاهد المختاره يعني بذلك النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم الذي اختاره الله تعالى لهذه الرسالة العظيمة الذي قال الله تعالى عن الكتاب الذي هو مصدر أساس اساسها هو انا سنلقي عليك قولا ثقيلا هو في العمل به وتحمله وابلاغه وغير ذلك ولهذا قال انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولم يقل فاشكر نعمه الله لماذا <تصفيق> لأنه ثقيل نزلنا عليه القرآن التنزيل فصد الحكم بحكم الله الشرعي والكوني الذي يترتب على هذا التنزيل وهذا يدل على أنه سيناله منه ما يحتاجه إلى صبر فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مختارا ولا علينا جميعا أنه أفضل الرسل عليه وسلم وأنه إمامهم وأنه الذي أخذ على الرسل إذا, أم... إذا بعث أن يؤمنوا به وينصروا وعاين الأسرار والأنوار عاين الأسرار أي أسرار هي يعني أسرار الشريعة وعرفوا أسبابها ولا شك أنه ليس الخبر حلمه نحن مثلا نعرف أن الرسول عليه سورة والسلام قال هذا الكلام في مناسبة الماء ونستخلص منه الحكمة والسر لكن ليس المعاين فهم عاين الأسطار يعني بذلك الحكم العظيمة التي بنيت عليها هذه الشريعة فإن الشريعة كلها وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة والأنوار الأنوار المعنوية وليس في الأنوار الحسية ويجن هذا قول بن مالك رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء إضاءة حسية أو معنوية معنوية فلما فوق فيه يقوله أظلم منها كل شيء إظلاما معنوية والا فما المعلوم ان الشمس لم تكسف حين موته وانه لم يطبع الشمسان حين قدومه الامر كما هو حسيا لكن معنويا هو كما وصفه انس بن مالك رضي الله عنه فالانوار التي شاهدها الصحابه هي الانوار المعنويه وذلك بما يتلقونه من العلم الرسول الله صلى الله عليه وسلم فان علم الرسول كله نور. كله نور يا ايها الناس قد جاءكم برهان ربكم وانزلنا عليكم نورا مبينا وجاهدوا في الله حتى بانا دين الهدى جاهدوا اي بذل الجهد في الله اي في دينه وشريعته ولا احد ينكر ذلك ممن عرف سيره الصحابه رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاةه كيف جاهدوا جهاد العظيم بأموالهم وأنفسهم تركوا أوطانهم وعرضوا رقابهم لسوف الأعداء حتى كمل الدين وللأك فجهادهم وجهاد العظيم يجعلهم في منزلة هي خير المنازل في هذه الأمة قال وجهه لله حتى بانا دين الهدى بانا بالالف للإطلاق وليست الف التثنيه بل هي الف تسمى الف الاطلاق من اجل القافله دين الهدى يعني بذلك دين رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كما قال تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق وقد سمى الاديان سما اي على والاديان مفعوسا يعني على الاديان وهذا ايضا ماخوذ من قوله تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ومعروف من وقائع الامور فان دين الاسلام لما كان الناس عليه حقيقة على كل العديد أطاح بعروس كسر وقيصر والمقوقص وغيره وبإطاحته بهذه العروس صار الدين دين من صار الدين دين المسلمين وعلى على الأديان كلها حتى صار أعداء المسلمين أدلاء يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون ولما تقاعس الناس عن الدين مع الأسف انخذلوا وذلوا وصارت الدائره عليهم لأن الله جل وعلا ليس بينه وبين الناس نسب يراعيهم به ويحابيهم به بل من تمسك بدينه فهو ولي الله المنصور الى قيام الساعه ولهذا قال وقصد من اديانه وقد اتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل ويجوز ما يشفي للعليل اتى في محكم التنزيل يعني بذلك القران والمحكم هو, هو المتقن الواضح البين اتى في هذا القران الكريم المحكم ما يشكي للغليل أي للمريض يعني نعم الغليل الاقشاف لكن هو يريد بها المريض هنا لان الشفاء يقابل المرض مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم مش والذين تبوا الجار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في سدودهم حاجة من مهوت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص ومن يوقش نفسه فأولئك هم المفلحون ومثل قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أدل السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإجير كذرع أخرج شطعه فآذره فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ فيهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم والآيات في هذا متعددة وقول مالك رحمه الله في محكم التنزيل قلنا إنه يولد به إيش؟ القرآن والقرآن دعشت عنه محكم متقل في الفاظ ومعانيه وفي جميع ما يتعلق به أخباره صدق وأحكامه عدل لا تجد فيه تناقضا ولو كان من قد رجلها وجد فيه اختلافا كثيرا ولكن قد يشكل على هذا ان الله تعالى سماه في موضع متشابه فقال الله نزل اخر الحديث كتابا متشابها والتشابه ضد المحكم لان المتشابه يوجب لمن نظر فيه الحيره والتردد فلا يكون محتمل والجواب عن ذلك ان يقال التشابه الذي وصف في القران ليس التشابه الذي هو خفاء المعنى بل التماثل والتساوي يعني انه متماثل يشبه بعضه بعضا في كماله وجودته